بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعده ليش نسأل خلاف العلماء ليش نسأل لساس المودي خلاف العلماء اختلف العلماء في جواز المسي على الخف المخرقي فذهب الإمامان الشافعي وأحمد واتبعهما إلى أنه لا يجوز المسو عليه آدت واندريد مسع لسر خف الشبك الكواد الرابيانة ما مشافعي إذا كان إمام أحمد رحمة الله على سلفتهم، وأربعة أتباع أو دو إمام بريزش لبوهذكوا دروس نية مصر على سبكي، ولو كان خرقا واحدا أجري درا نجبي، أو كان صغيرا أيضا أجريك تكشفي، ودليلهم بالجأنسيا أن ما ظهر من محل الفرض ففرضه الغسله. بل جاء نويا هر شويه نقديار بو لشويني في ارضي دبيب بالشوره وما ستره ففرض المسح او شويه انا شي كستر بهو دا, دا بوشتايا في صوره نظر المسح بكاين والغسل لا يجامع المسح غسلش مقابل تيا مقابلي مسحنية إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد ناتوا عندي أتوا دوش دي كوبكي أو يبدلوا أو بدل كجا؟ يعني أمام دي مسح بس مسح أو دري, أو دري يعني ناش دوش هم هم مسح عندي نابت أو لا يجوز هذي. بلام. أبو حنيفة. وهذا بل إلى أبو حنيفة. إلى أنه لا يجوز المس عليه إذا كان الخرق قدرة ثلاثة أصابع فأكثر. ثلاثة أصابع. سيب أنزع زعتر. ناك. أجنك هم فلا ضير. وذهب بل مالك ر رحمه الله عليه إلى أنه لا يمسح عليه اذا كثر وفحص عكس وعرفه تقريبا ليعني بن ذيكا ويحدد فحشه العرفه عرفت يعني دي اخيه سانتا وياه سانتا وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الى جواز المسح على الخف المخروقي هذا لا يدرس دا, دا خوف دا ما دام اسم الخف في باقي عليه. لون نيوي شيء كامل ما خف طبعا تقريبا هو وهو مذهب الثوري يعني سفيان الثوري دوسفيان انايا او, يا أو بن سعيد الثوري اي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة لا صار لي سطوله تعرفي جفاتك أما اما يعني تقولين صوت شيخ سيو جفاتك ليها واسحاق قصدي بن راهوي الشيخ البخاري وابن المنذر كصاحب كتاب اجماع والاوزاعي قصدي عبد الرحمن اوزاعي يا وقال شيخ الإسلام أن إن هذا القول أصح أو قول أصحت لا وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في عفى عن يسير سطر العورة أو قول أصحت لا قياس كردني أصولي إلى محمد رحمة الله عليه كعفو بكل لشبين شيء كم يسير سطر العورة لبو سطر كردي عورة وعن يسير النجاسة اجي ذلك طيب فان السنه وردت بالمس على الخفين مطلقه السنه هذه كيف أبطلقي. وقد استفاضت الاخبار أخبار كان مولد الله عليه في الصحيح أنه مس على الخفين مسك وتلقى تلقى الصحابه عنه ذلك حاولت ان ارتكب عليه دائما و ارقيتها فاطلقوا القول بجواز المسعى على الخفين مطلقه كما ادري يستمسع لتخفين غير و معلوم ان الخفاف عاده لا يخلو كثير منها من فسقنا و خلقنا خلق بعد السماء فسق فتق زيارتنا يعني يتاولى الفتق او الدرانه بعد فتق قولتنا وكان كثير من الصحابه فقراء زربا لم يكن يمكنهم تجديد ذلك من ومن تدبر الشرع ومن تدبر الشريعه هل يك روميت ولا شريعة وأعطى القياس حقه وقياس مقياسك أخي خوي بداتي علم أن الرخصة في هذا الباب واسعة دزانيك والرخصة ذودر لو, لو بابي في دعوانا وأن ذلك من محاسن الشريعة روني رونيوز وانشريعة الإسلام ومن الحنفية السمحه والأدلة على رفع الحرج أن هذه الامه بلغت مبلغ القطعي ليقول أنا هقول حرج أن هذه الأم بلغت ليقول أنا أو بلقانا هاتي ملوى حرج سينزاي إن هذا الدين يسر ولا يشاد هذا الدين إلا غلبه ومقصد الشارعي بس ببس لي من مشروعية الرخصة لأ داني رخصت بوني رخصت الرفقه عن تحمل المشاق نر مية لو يكوا أتو قرشايد السر ديناتي بها مطلقا موافقة العقيدة ليركو هجرين هوا مطلقي تي او موافق على دين الاسلام واروادي اور زين اوي كشريعه الاسلام او احكام ان دبوا ما هنايا هموي لتوالى انسانه وان كان يجبك ان هيتي التغريبه جنك لما ما لا يطاق طاق على نفسي اما لو زال اسم الخفي منه بلى اجر لا يخفي لذست وزال معناه ما لا والفائدة والفائده منه فهذا لا يصلح المسخ عليه او وقتي كما دمنا يقين سرينما استفاده لينما او وقتي درثني أتو مسخي لسرك سبحانك الله عنك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك